الله الرحمن الرحيم يصدر اخوانكم في منتدى فرسان السنة ان يقدم لكم روائع منتدى فرسان السنة. هذه المادة لا يرقنا لا who What about We're not. كيف نكلم عن كان في النزل do mm you -hmm. واخد قد استفاد مما نقدم باذن الله تعالى نسأل ان يدعو لنا بذخل الغيب ليقول له الملك باذن الله ولك بمثله مع تحية اخوانكم في منتدى فرسان السنة قام بعمل الاخراج والهندسة السلطية اخوكم في الله نوف هاتي الفتر عشر 980 87 الله خيرا وإلى أن نلقاكم في إستار قادم بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته